وامينه على وحيه ارسله ربه رحمة للعالمين وحجه على العباد اجمعين فهدا الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهاله وكثر به بعد القله واغناه به بعد العيره فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين واصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون كرم الله جل وعلا الإنسان منذ أن خلقه فامر الله تعالى الملائكه ان تسجد لاول انسان ان تسجد لابينا آدم عليه السلام اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم سجدوا لآدم عليه السلام تعظيما لأمر الله جل في علاه واكراما لامري ربنا سبحانه وتعالى ومعرفه بجلاله آدم عليه افضل الصلاة والسلام وبين الله جل وعلا في كتابه انواع المخلوقات ثم بين ربنا جل وعلا أنه جعل الإنسان هو اكرمها واحسنها فقال الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال ربنا جل في علا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فضل الله تعالى بني ادم على الجن وعلى الحيوانات وجعل الله تعالى لهم شأنا عظيما وشاءا كبيرا عنده جل وعلا لذا سخر الله تعالى كل ما في الأرض لهؤلاء الناس لبني آدم كما قال الله جل وعلا ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان فجعل الله تعالى هذا الانسان هو الخليفه في الأرض وسخر الله تعالى له كل شيء في هذه الأرض سخر له الحيوانات وسخر له الاشجار وسخر له الأرض وسخر له الجمادات وجعله الله تعالى مكرما على هذا كله لذا بين النبي صلى الله عليه واله وسلم حرمه هذا الإنسان وبين عليه الصلاة والسلام أن من إجلال الله تعالى ومن اكرام ربنا جل وعلا لنا أنه كرمنا على بقيه المخلوقات فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الإنسان على وجهه وإن كان كافرا اكراما لجنس الإنسان وحرم النبي صلى الله عليه واله وسلم أن يؤذي الإنسان انسانا اخر بغير جرم يقع منه فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قال المفلس من لا درهم عنده ولا متاع قال المفلس من أمة من ياتي يوم القيامة بصلاه وزكاه وصيام قال وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إذا كان الإنسان أهان الانسان ولم يحفظ له كرامته عوقب بذلك يوم القيامة حتى لو كان الإنسان عبدا عند آخر فلا يجوز له أن يهين كرامة عبيده ومماليكه كما قال عليه الصلاة والسلام من ضرب عبده ضربناه ومن قتل عبده قتلناه وفي روايه ومن جلد عبده جلدناه اكراما لجنس الإنسان وتعظيما له لذا اجمع اهل العلم على أنه لا يجوز للانسان ان يتصرف بشيء من اعضائه إلا إذا كان ليس في ذلك مضره عليه فلا يجوز للانسان مثلا ان يقطع يده هكذا من تلقاء نفسه هذا حرام ولا يجوز له ان يفقع عينه أو أن يقطع اذنه او رجله او اصبعه فاذا قيل له لماذا قال هذا هو جسدي وهذه اعضائي أفعل بها ما اشاء هذا حرام ولا وجسدك ليس ملكا لك فتقطع يدا او رجلا او اصبعا هو ليس ملكا لك إنما جعله الله تعالى يخدمك لأجل أن تتقرب وان تعبد لربنا جل وعلا أيها الأحبة الكرام وان مما يؤسف له في حياتنا اليوم خلال هذه السنوات الماضيات انتشار أمر بدأ يظهر في العالم حتى جعلت له المنظمات العالمية يوما في السنة كيوما الغذائي العالمي ويوم الايدز الذي يحذر فيه من الايدز ويوم اليتيم جعلت له يوماً وهو الانتحار أن يقتل الإنسان نفسه وان يزهق روحه والا يستطيع ان يكابد هذه الحياة ولا ولا عن ان يواجه ظروفها ولا أن يتحمل الهم والغم ولا أن ينشر ما في قلبه من هم وغم ويلقيه بين يدي ربنا جل وعلا إن الانتحار من اعظم الجرائم التي بدات تنتشر اليوم في العالم حتى ذكرت المنظمات العالمية أنه في كل 40 ثانيه ليس 40 دقيقة في كل 40 ثانية تقع حاله انتحار في هذا العالم ان في شرق وإن في غرب فمنهم من يطعن نفسه ومنهم من يتحس سمما ومنهم من يتردى من شاهق ومنهم من يقتل نفسه بمسدس وقد حرم الله تعالى على عباده ذلك فقال الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وبين الله جل وعلا حرمه أن يقتل الإنسان نفسه أو أن يقتل غيره وقرن الله تعالى قتل النفس بالشرك فقال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله اله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق فبين الله جل وعلا ان القتل عموما ان قتلك لنفسك أو أن قتلك لغيرك انه قرين للشرك لا يدعون مع الله اله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق وقد حرم الله تعالى قتل النفوس البريئة ما لم تقع في جرم أو قتال أو حرب تستحق به هذا القتل بل بين الله جل وعلا في كتابه رحمته بالإنسان فحرم الله تعالى كل ما فيه ضرر على الانسان فضلا عن أن يصل إلى القتل لو هناك ضرر يصل بك إلى أن تفقد بصرك أو سمعك أو الكلام أو تفقد يدك أو رجلك أو يصيبك بضرر في كبدك او كليتك فهذا حرام فما بالك اذا كان الإنسان يفعل ما يقتل نفسه كلها ويفسد عليه هذا الجسد اجمعين قال الله جل وعلا ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكه لا يجوز للانسان أن يفعل شيئا يهلك به يده او رجله أو سمعه أو بصره فما بالك بالذي يلقي بنفسه كلها الى التهلكه فينهي حياته بحاله من حالات الانتحار وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يشدد في مثل ذلك يشدد على اصحابه فيما يتعلق بالانتحار فروى الامام وسلم أن النبي صلى الله عليه واله وسلم اتي إليه برجل قد قتل نفسه بمشاقص اخذ حديدا حادا فقتل نفسه قطع بعض عروقه حتى نزف ومات اتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل هو رجل مسلم مصلي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لكنه لم يستطع ان يواجه ظروف الحياة بالصبر والتوكل على ربنا جل وعلا وان يبث همه وغمه ويشكوه إلى ربنا فاستعجل على نفسه ذلك فقتل نفسه بمشاقص فلما راهه النبي عليه الصلاه والسلام وقيل له يا رسول الله هذا فلان قتل نفسه بمشاقص تولى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه لم يصل عليه تعظيما لهذا الجرم الذي فعله لما تقتل نفسك تعظيما لهذا الجرم وتحذيرا للآخرين من أن يفعل مثله وتشنيعا عظيما لمثل هذه الجريمه ولا يعني أن من قتل نفسه تحول إلى كافر فلا يصلى عليه كلا هو مسلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته ترك الصلاة عليه ليشنع عليه وهو يعلم أن الناس سوف يقيمون عليه الصلاه أيها المسلمون وقد حذر النبي صلى الله عليه واله وسلم من أن يقتل الإنسان نفسه باي طريقه فقال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خاردا مخلدا فيها ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ومن تردى من جبل الانسان الذي يلقي نفسه من على جبل أو من على كبري عالي أو نحو ذلك قال ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها رواه الإمام مسلم وقال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء عذب به في النار يوم القيامة رواه مسلم يعني من قتل نفسه إما بحديده أو بمسدس أو بسم أو بغير ذلك من الطرق فانه يعذب بهذا في نار جهنم عيادا بالله تعالى من جهنم وقال عليه الصلاة والسلام كما اخرج ابن حبان في صحيحه قال صلوات ربي وسلامه عليه والله كانه يرى واقعنا اليوم قال من خنق نفسه فقتلها من خنق نفسه هل يتصور ان الانسان يخنق نفسه بيده لا يستطيع أن يقتل نفسه بخنقها في يده فإن يده تضعف بقله بقله النفس والاكسجين لكنه ربما قتل نفسه بالخنق عبر حبل وما شابه ذلك قال من خنق نفسه فقتلها فهو يخنق نفسه في نار جهنم من خلق نفسه فقتلها فهو يخنق نفسه في نار جهنم ومن طعن نفسه فقتلها فهو يطعن نفسه في نار جهنم ثم قال ومن اقتحم فقتل نفسه فهو يقتحم في نار جهنم اخرجه ابن حبان في صحيحه ما معنى ومن اقتحم من اقتحم كما يفعل البعض عندما يريد أن ينتحر فيركب سيارته ويمشي بسرعه عاليه ثم يتعمد ان يصدم شيئا يقتل نفسه بمثل ذلك فيقول عليه الصلاه والسلام ومن اقتحم يعني اكبل مندفعا على شيء فقتل نفسه قال فهو يقتحم في نار جهنم يوم القيامة أيها المسلمون بل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يسامح من قتل نفسه حتى لو كان مشاركا في الجهاد والقتال في البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انهم حضروا مشهدا معركه مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فكان رجل ليس امكا في العدو منه قلنا يا رسول الله ما اغنى عنا مثل فلان هذا يا رسول الله مقاتل قوي يضرب بسيفه ويدرك الاعداء ويقتلهم يا رسول الله ما اغنى عنا ما نفعنا في القتال مثل فلان من قوه قتاله فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار قال ابو هريره فوقع في نفسي قلت كيف في النار وهو الان يقاتل معنا قال فجهدت انظر اليه قال ثم بعد ذلك لما أصيب هذا الرجل بجراحه اقبلنا اليه فلم يحتمل جراحته قال فجرح نفسه وقتلها يعني طعن نفسه ومات قال فجئت الى رسول الله عليه الصلاه والسلام قلت يا رسول الله ان فلانا الذي قلت هو في النار قد قتل نفسه فقال عليه الصلاة والسلام اشهد اني رسول الله اشهد أني رسول الله أشهد أني رسول الله ثم حذرهم النبي عليه الصلاه والسلام من أن يقتل الإنسان نفسه رواه البخاري وفي حديث سهل بن سعد عند مسلم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه قال فكان منا رجل يقاتل اشد ما يكون القتال قال فاثنينا عليه ومدحناه لرسول الله عليه الصلاه والسلام فقال هو في النار قال فاصيب الرجل بجراحه فلم يحتمل قال فقام واتكأ على رمحه او قال سيفه فوج سيفه بين تدييه او قال جعل رمحه بين تدييه ثم اتكأ عليه فقتل نفسه وقوله عليه الصلاه والسلام هو في النار لا يعني انه كفر بانتحاره لكنه تعظيم لجريمه الانتحار وان فاعلها يستحق ان يعذب في النار هذا الانسان الذي لم يستطع ان, أن, أن, أن, أن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره وان يبتهمهم وشكواه وغمه الى الله وان يعارك الحياه حتى يحصل على ما قدره الله تعالى عليه منها ومن رزقه ومن عمله وان يتحمل ويصبر يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري كان رجل في من كان قبلكم أصابته جراح اصابته جراح فقتل نفسه فقال الله تعالى عبدي بادرني بنفسه عبدي بدرني بنفسه يعني هو اللي يقول يا ربي لست أنت الذي تختارني متى شئت بان اموت بل انا الذي أقرر الآن عبدي اقبل الي بنفسه بدرني بنفسه حرمت عليه الجنة حرمت عليه الجنة رواه الامام البخاري ايها المسلمون إن قتل المرء لنفسه هو كبيرة من اعظم الكبائر وقد عد النبي صلوات ربي وسلامه عليه كبائر الذنوب فقال الكبائر سبع وفي روايه اجتنب السبع الموبقات وذكر اولها الشرك بالله وذكر عليه الصلاة والسلام من ضمنها وقتل النفس فلا يجوز للانسان ان يقتل نفسه ولا أن يقتل غيره فإنها نفس محرمه جعل الله تعالى لها حقا لا يجوز للمرء ان يعتدي عليها بمثل ذلك إن مما يدفع الناس اليوم أو يدفع عددا من الناس اليوم إلى القيام بالانتحار اما بعضهم مصاب بشيء من الامراض النفسيه التي تؤدي به إلى اكتئاب حاد أو مرض الذهان الذي لا يستطيع أن يحكم تصرفاته بعقل ناضج فيؤدي به إلى مثل ذلك ومن الناس احيانا خاصه من الأطفال قد وجد لبعضهم انه خانق نفسه أو تردد قتل نفسه بسبب ما يشاهد من بعض الافلام أو بعض المقاطع التي تنشر في الشبكة العنكبوتية وبدا امثالها او ان اطفال يرون ذلك ويحاولون ان يقلدوه حتى مات بعضهم بسبب ذلك ومن ذلك أيضا أن بعض الناس لا يكون عنده رضا تام بقضاء الله تعالى وقدره والنبي صلى الله عليه واله وسلم لما حدث جبريل عليه السلام بأصول الإيمان قال الايمان بالله وملائكته ثم قال في آخرها وان تؤمن بالقدر خيره وشرره من الله تعالى وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس الذي اخرجه الترمذي والإمام احمد وغيرهما قال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله ثم قال له عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ما أصابك من مرض وما أصابك من موت حبيب او احتراق مال او ظلم يقع عليك قال واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطئك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وان مع العسر يسرا وكانه صلوات ربي وسلامه عليه يوجهنا جميعا كيف نتعامل مع ظروف الحياة كيف نتعامل مع ظرف موت الولد الحبيب إلى قلبي أو مع ذهاب مالي اجمع باحتراق مالي كله فجأة وأنا أمضيت سنين من عمري اجمعه أو ربما بظلم يقع علي أو بقهر يقع في نفسي من اعتداء على مالي أو عرضي او ولدي او ما شابه ذلك كيف تتعامل مع هذه الحياة هل الحل عندما تهجم عليك ظروف الحياة وعندما تبتلى بالمصائب وتنزل عليك الكروبات هل الحل أن تذهب وان تقتل نفسك هل انت حللت المشكله هل حللت مشكلة فقرك وفقر أهلك لما قتلت نفسك هل حللت مشكله مرض والدك وانه لم يجد علاجا لما قتلت نفسك هل حللت مشكله ولدك الذي قاطعك وعقك وخرج من بيتك ولم يقابلك هل حللت مشكلته لما قتلت نفسك هل حللت المشكلة بينك وبين زوجتك لما قتلت نفسك إن الانتحار أيها الناس ليس حلا ابدا لاي مشكلة إن الانتحار هو تولي يوم الزحف الانتحار هو انهزام عن هذه الحياة والنبي عليه الصلاه والسلام قد جاءنا بشريعه واضحة تربينا على الشجاعه تربينا على القوة تربينا على الرضا بالقضاء والقدر تربينا على الاعتماد والاحتساب الأجر عند ربنا جل وعلا بحيث انه اذا ابتلي المرء ببلاء يعلم أنه ماجور عليه وكلما عظم البلاء عليك عظم الأجر المترتب عليه يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لامر المؤمن إن أمره كله له خير ان اصابته سراء سع في ماله وبر في ولده وصح في جسده ومحبه في قلوب الخلق قال إن اصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن اصابته ضراء مات ولده الحبيب إلى قلبه أو ذهب ماله أو وقع عليه ظلم أو اهين أو أصيب بمرض عضال قال وإن أصابته برا كيف يتعامل المسلم معها قال وإن اصابته ضراء صبر فكان خيرا له ثم قال عليه الصلاه والسلام وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ليس ذلك لاحد إلا للمؤمن اذا علم الانسان ان ما اصابه مقدر عليه من قبل أن يخلق رضي بالقضاء والقدر يقول عليه الصلاة والسلام في ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامه وفي روايه قال عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 50 سنة سنه وكان عرشه على الماء رواه الامام مسلم هذه احاديث تثبتنا عند المصائب تحثبتنا عند الكروبات تجعلنا اقوياء نعلم أن المقدره في السماء وليس في الأرض وان الرازقه في السماء وليس في الأرض وأن الأمة والله لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء اجتمعوا على ان يحول بينك وبين ولدك او زوجك او اهلك ان يحول بينك وبين مالك ان يفصلوك من وظيفتك اجتمعوا على ان يبتلوك بسجن او ان يصيبوك بمرض واعلم ان الامه الامه كلها باذكيائها وكبارها وصغارها وملوكها ورؤسائها واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك إلا بأمر مقدر فالمقدر في السماء والمتحكم في السماء والمدبر في السماء لا معقب لحكمه ولا مغير لقضائه ولا مبدل لقدره جل وعلا ولا منازع له في الهيته ولا في ربوبيته إذا ايقن الانسان بهذا وتمكنت عقيده التوحيد من قلبه رضي بما اصابه من قضاء وابتلاء وكربه ومصيبه وقال اللهم أنا منك وإليك اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اكشف ما بي وصار لجأه إلى الله تعالى ليس لجؤه إلى مسدس يفرغه في راسه ولا إلى حبل يلفه على عنقه ولا في جسر يتردى من فوقه ولا في سيارة يقتحم بها في مقتل لا إنما لجا عند الكربه وعند المصيبه وعند وقوع الظلم إلى ربنا جل وعلا وهو سبحانه وتعالى الذي يقدر ما يشاء ويختار اسال الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونحفظ علينا وعلى احبابنا وجميع المسلمين الأرواح والابدان قولوا ما تسمعون والسافر الله الجيل العظيم لي ولكم من كل دم سافروا وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم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 مصائبهم وقروباتهم وهمومهم فيقول النبي عليه الصلاه والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة نفس عنه كربه الدين التي اقضت مضجعه فاقبل وسدده عنه أو حدث صاحب الدين ليضع بعض الدين عن صاحبه بدل ما يطالبه ب100000 يطالبه بأقل من ذلك أو نفس عنه كربه عقوق ولده فاصبح الأبو لا يكاد أن يغمض له جفن انشغالا على الولد الذي عقه وفارقه فجئت انت وجمعت بينهما أو نفست عنه كربه مشكلة بينه وبين زوجته أو نفست عنه كربه البحث عن وظيفه أو نفست عنه كربة من كرب الدنيا أي كربه نفث الله عنه كربه من كرب يوم القيامة وفي هذا الحديث لم يقل عليه الصلاة والسلام من رفع كربة عن مسلم إنما من نفث وكان هذا المسلم قد امتلأ بها حتى كاد أن ينفجر من شده غمها عليه فاقبلت أنت ونفست عنه يعني سهلت عليه ربما لا تستطيع أن تكشف الكربه لكنك تستطيع أن تساعد في تنفيسها في تقليل أثرها في تقليل اذاه نفسه بسببها قال من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامة وقال عليه الصلاه والسلام احب الاعمال الى الله تعالى ثلاثه أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا أو تقضي عنه دينا او تطعمه خبزا رواه الترمذي فكلها فيها احسان إلى الاخرين بحيث انك إذا رأيت مهموما مغموما مكروبا اقبلت وجالسته وحاولت أن تشاركه همه وغمه ولابد بد من شكوى الى ذي مروئه يناجيك او يسليك او يتوجع فاحيانا قد لا تستطيع ان تعينه بمال ولا بمنصب لكن مجرد المشاركه في الهم والغم ومجرد أن تصبره بما عندك من ايه وحديث وان تعلق قلبه بربنا جل وعلا فهذا بلا شك انه تنفيس للكربه تؤجر عليه بإذن الله تعالى كان رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده وقد تعلق قلب هذا الأب بولده فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال له هل تحبه فقال الرجل يا رسول الله اسأل الله أن يحبك كما أحبه هل رأيت وصفا أعظم من هذا يقول مقدار المحبه التي في قلبي لولدي انا اسال الله تعالى ان يحبك محبه عظيمه وذلك يا رسول الله لاني افرح ان يحبك الله تعالى محبه عظيمه لا اعظم منها كما اني يا رسول الله انا احب ولدي محبه عظيمه لا اعلم محبه اب لولده اعظم منها ولا يكاد الولد يفارق ولده الاب ما يصبر عن ولده كلما خرج الولد معه فاقبل يوما الى النبي عليه الصلاه والسلام وقد تغير وجهه وبدا عليه الحزن والكآبه والهم والغم فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وكان عليه الصلاه والسلام يهتم للمهمومين ويحزن للحزين ويغتم للمغموم ويكترب للمكروب ما كان عليه الصلاه والسلام يبحث فقط عن متعته الشخصيه يسال من هو حزين ما بالك من هو مهموم ما عندك هل استطيع ان اساعدك ان اكشف عنك ساله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله قال يا رسول الله مات ولدي حبه قلبه وثمره فؤاده طالما ضمه الى قلبه وطالما شمه ولمسه وعانقه لا يخرج الا ويده في يده ولا ينام الا والولد على يده او في حضنه هذا الولد الذي هو حبه قلبي وثمره فؤادي مات يا رسول الله فقال له عليه الصلاه والسلام الا يسرك الا تاتي بابا من ابواب الجنه الا وجدت ولدك عنده قال بنا قال فذلك لك انا يسرك الا تاتي بابا من ابواب الجنه الا وجدت الولد ينتظرك عند هذا الباب قال بنا هذا انفع لي من ان يعيش ثم لا ادري هو صالح ام طالح نعم افرح الا اتي باب من ابواب الجنه الا ولدي الحبيب امامي نعم قال عليه الصلاه والسلام فذلك لك فكانما رفع النبي صلى الله عليه وسلم جبلا من الهم رفعه عن قلب هذا الرجل نحن مطالبون قبل أن يفكر الإنسان بأن يقتل نفسه لظرف من الظروف نحن مطالبون أن نعيش الحياه التي امرنا الله تعالى بها انما المؤمنون اخوه ويقول عليه الصلاه والسلام كونوا عباد الله إخوانا الأخ يقف مع اخيه في كربه في همه في غمه يتلمس حاجته يفرغ في قلبه من عواطفه يشاركه مشاعره حتى لا يفكر ذلك الانسان بان ينتحر او ان يقتل نفسه او ربما ذهب وقتل اخر او سرق او قطع او فعل مشاركه الانسان لاخيه من اعظم القروبات التي يتقرب بها الانسان إلى ربنا جل وعلا اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا في طاعته صلى الله تعالى ان يستعملنا في طاعته صلى الله تعالى ان يستعملنا في طاعته وَاجْعَلْنَا إِخْوَانًا مُتَحَابِّينَ وَلَا يَجْعَلْنَا ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عَيْشَ السُّعَدَاء وَمَوْتَ الشُّهَدَاءِ وَالحَشْرَةَ مَعَ الأَتْقِيَاء وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِيَاء وَنَعُوذُ بِكَ رَبَّنَا مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ وَضَرَّكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ القَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ لإِخْوَانِنَا فِي كُلِّ مَكَانٍ أَنْ تَكْشِفَ كُرُوبَاتِهِمْ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ إِخْوَانَنَا فِي تُونُسَ عَلَى أَحَبِّهِمْ إِلَيْكَ وَأَ اللهم سئير أمورهم على ما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم ولي اخواننا في ليبيا ولاخواننا في مصر ولاخواننا في اليمن وفي كل ارض من أرضك يا رب العالمين اسالك ربنا ربنا ان تنزل عليهم امنك وان تنشر بينهم الايمان يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اننا نسالك لاخواننا في سوريا أن تكشف عنهم كربتهم وان ترفع عنهم مصابهم اللهم وحد صفهم اللهم وحد صفهم اللهم صوب رميهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم سدد 아راءهم اللهم داوي جرحاهم اللهم اشف مرضاههم اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم اللهم رحمتك بأيتام حيارة اللهم رحمتك بأيتام حيارة وفتيات عذارا اللهم رحمتك بأرامل مكلومات يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقم في سوريا علم الجهاد اللهم اقم فيها علم الجهاد اللهم اقم فيها علم الجهاد اللهم اجعل قادتهم فيه احبهم اليك واكثرهم طاعة لك واشجعهم واقدمهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم اننا نسالك ان تثار لاعراض انتهكت اللهم اننا نسالك ان تثار لاعراض انتهكت اللهم نسالك ان تثار لاعراض انتهكت وان تنتقم لانفس زهقت يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم ارنا عجائب قدرتك بالظالمين اللهم ارنا عجائب قدرتك في الظالمين اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد اللهم صب عليهم سوط عذاب وكلهم بالمرصاد يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم إنك أنت الناصر سبحانك بمن تنصر وانت المولى الناصر بمن تستقوي وانت الواحد القاهر اللهم اننا نسألك أن تمد اخواننا في سوريا بجند من جندك اللهم امدهم بجند من جندك اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم وقلت وقولك الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم فإنهم مؤمنون فانصرهم يا رب العالمين اللهم اننا نسالك لهم يا حي قيوم اللهم اننا نسالك ان تمدهم بجند من جندك وان تسهل وصول العتاد والسلاح اليهم وان تسدد رميهم وتصوب اراءهم وان تجمع كلمتهم يا حي قيوم يا رب العالمين اللهم من عاون ذلك الظالم من دعمه بسلاح او عتاد او راي او قرار فانن فيه عجائب قدرتك ليعلموا اننا ربنا ينصرنا ونلجئ اليه فيلجئنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين